بسم الله الرحمن الرحيم والسماء تطال طما ادراك ما أنجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ الله يفتح بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدرك مطارق النجم الثامن جيبو كل نفس لما عليها حافظ الله والله يا مولاي والله يا الله فَجَعَلُوهُ لِلْسَانُ مِمَّا خُلِقَ, خلق الله الله يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُلْبِ والْتَرَائِبِ حاضر كبير اللهكم عظيم فَالْيَوْمَ نُورِدُ السَّنُ خروج من بين الصلب وترائبنه على رجعيه القادر <تصفيق> الله اللهم على حضره النبي سيد مولانا لو يوم تبال السر ولا نصل والسماء ذات وما هو بالهزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا